الحمد لله الذي أقسم بالفجر والليالي العشر وعظمها وعظم أيام الذبح والنحر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصمد الوتر وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبدُ الله ورسوله المبعوث بالملة الحقَّة والحقِّ الصريح والهادي إلى الرشد والفعل الرَّجِيح المُتَّصِل نسبًا بالنبي اسماعيل الذَّبيح الذي فتق الله لسانه بالعربية المبينة والخطاب الفصيح صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين تابعوه على نهجه المبين والدين الصحيح ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلام ما فاح عبير وهب ريح أما بعد فالمرجو ربُّنا والمُقتفى نبيُّنا والغاية رضَ الله والوساة تقوى الله والصراط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ معشر الأحبة هذه وقفات مع أمنيات ودعوات للنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم الذي كلَّفَه الله تعالى وشرَّفَه ببناء الكعبة المعظَّمة والبيت الحرام وشاركَه في هذا العمل المنيف والبناء الشريف ابنه إسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه وإذ يرفع إبراهيمُ القواعدَ من البيت وإسماعيل ولهذا في كثير من المواضع في كتاب الله عز وجل. إذا ذكر النبي إبراهيم ذكر معه البيت الحرام. وإذا ذكر البيت الحرام ذكر معه النبي إبراهيم. وهذه الجموع الغافيرة والحشود من الأعدداد الفيرة. التي تأتي قاصدة بيت الله الحرام لتحُجَّه وتحُجَّ المشاعر. تأتي استجابة لنداء النبي إبراهيم الذي أمره الله تعالى بهذا وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يقول الله عز وجل في دعوات النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمِنًا واجنُبني وبني أن نعبد الأصنام في هذه الآية ثلاث وقفات الأولى مع قوله رب ودعاء, ودعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا قمت باستقرائه في كتاب الله وجدت أكثره ومعظمه يبتدئونه بقولهم رب أو ربنا ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل كيف أدعو فقال يعجبني دعاء الأنبياء رب رب أو ربنا ربنا وهكذا والوقفة الثانية مع قوله اجعل هذا البلد آمنا فهو دعى الله عز وجل أن يكسب هذه البلدة هذه الصفة صفة الأمن فاستجاب الله عز وجل دعاءه فقال ومن دخله كان آمنا وشرفها وأقسم بها موصوفة بالأمن فقال عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ثم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ونلاحظ أن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين دعا ربه عز وجل أن يُجَنِّبَه وبنيه عبادة الأصنام أنه هو إمام الحنفاء ومع ذلك يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام وهو الذي قال الله تعالى فيه ما كان إبراهيم يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولكن كان حنيفًا مسلِمًا وما كان من المُشركين وهو مع ذلك يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام ولم يسأل الله أن يجنب بنيه فحسب وكأنه لم يستحسن أن يقول وجنب بني عبادة الأصنام وجنب بني الأصنام كأنه خشي أن يقال له وهل أنت في مأمن من هذا وهل أنت تأمن على نفسك فبدأ بنفسه أولى يعلم الناس في الدعاء الأدب مع الله والتواضع لله عز وجل ثم إن الترتيب المنطقي والأدبي في الدعاء إذا دع الإنسان لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه أولًا ثم لأصحاب الحقوق عليه ثم لعموم الناس كما جاء في دعائه في هذه الآيات في آخرها ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بدأ بنفسه أولًا ثم دعا لوالديه ثم دعا لعموم المؤمنين وهكذا في دعاء النبي نوح عليه الصلاة والسلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات بدأ بهذا الترتيب ثم قال ربي إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور الرحيم لا تزال الرحمة به في دعائه حيث قال ومن عصاني فإنك غفور الرحيم لم يقل عذبه فإنك شديد العقاب وإنما دعا بالرحمة والمغفرة والأنبياء أعرف الناس بالله وأعلمهم به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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمة مسلمة اللك وأرنا مناسكنا وتبعلينا إنك أنت التاب الرحيم. إن لم يأت إلى قرة معمور أو بلدة معهلة يسأل الله تعالى أي يبعث فيها من أهلها نبيا إنما كان في واد قفر. ليس فيه زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جليس وترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر عليهما السلام في ذلك الوادي المقفر. ولما أراد أن يرحل امتِثالًا لأمر الله عز وجل ويتركه فيه قالت له هاجر إلى من تترُكُنا في هذا الوادي وهو لا يلتفِت، ماضٍ في طريقه لا يتراجع فقالت، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. ثم دعَى لهذه البُقعة التي كانت خاليةً ليس فيها أحد أن تُعمَرَ بالناس وأن يتوافَدُوا عليها أن تُعمَرَ بالناس المسلمين وأن يتوافَدُوا عليها من كل مكان فقال وَاجَعَلْ أَفْئِدَةٍ أي جماعات تقودهم في ذلك قلوبهم وتحدُوهم إلى هذه البُقعة المُبارَكة ثم دعَى لهذه البلدة التي لم يكن فيها أحدٌ من الناس إلا ابنه وأمُّه أن يتوافدَ عليها الناس المسلمون من كل مكان ثم أن يُبعثَ فيها من ذُريَّته نبيٌّ صفتُه وبيَّنَ أعمالَه ومُهمَّاتِه التي يقوم بها وهي كما يقول العلماء مهمات ووظائفُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم هذه المهمات الثلاث التي يقوم بها الانبياء الأولى يتلو عليهم آياتك يبلغونهم الوحي من الله عز وجل ويقرؤون عليهم ما أنزل عليهم ثم الثانية، التعليم، ويعلمهم الكتاب والحكمة لا يُسمعهم ويُبلِّغهم فحسب، ولكن يعلمهم ما أنزل عليهم والحكمة هي كما قال الإمام مالك رحمه الله معرفة الدين والفقه والعمل به وقال الإمام الشافعي رحمه الله الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي واسعةٌ تشمل هذا وذاك والمهمة الثالثة ويُزكيهم وهي التربية التي تكون على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي إبراهيم فبعث فيهم من ذريته إسماعيل الذي بُعِثَ النبي إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبيًّا في مكة وما حولها من القرى ثم بعث من ذريته نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولًا وهدًا ورحمةً للعالمين وامتنَّ الله عز وجل بهذا على أمة محمدٍ عليه الصلاة والسلام فقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياتك يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا دعوة ابي ابراهيم والمله التي جاء إنما هي ملة أبيه إبراهيم وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة حنيف وما كان من المشركين ويقول سبحان حاضًا على اتباع هذه الملة ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هو مولاكم فنِعْمَ المولى ونِعْمَ النَّصِيرَ وقد كان الناس يحُجُّون من بعد النبي إبراهيم يحُجُّون البيت الحرام ولما تطاولت بهم الأزمان وتقادمت اجترأ بعض الناس في الجاهلية فغيَّروا بعض معالم الحج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردَّ الناس الى الحج الصحيح حتى إنهم كانوا يلبون في الجاهليه وقد غيروا فقالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فجاء الإسلام بالتلبية على أصلها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمُلك لا شريك لك ولله درُّ القائل الذي خرج من بيته مُحرِمًا متوجِهًا إلى مكة فرأى جموع الحجيج قد انسابت في طرقاتها وهي مُحرِمة وضارِعة تبتهِل إلى الله عز وجل وتعُجُّ بالتلبية والذكر والدُعاء والنداء فاهتاجَت مشاعره وقريحتُه فقال إلهنا ما أعدلك ملك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك ما خاب عبد أملك أم أنت له حيث سلك لولاك يا كل نبي وملك يا مخطئا ما اغفلك عجل وبادر اجلك واختم بخير عملك لبيك قد لبيت ولك لبيك ان الحمد لك الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تولاه اما بعد فإن من أعظم ما ينبغي للحاج لقاصد بيت الله الحرام أن يستحضر نعمة الله عليه إذ هيأ له وسخر له الوصول إلى بيت الله عز وجل واختاره من بين الأعداد التي لا يحصيها إلا الله ليكون ضيفاً عليه ليفد إليه في بيته ثم إن من أعظم ما يوصى به حجاج بيت الله الحرام لزوم الهدي النبوي في الحج وإلا لما كان ثمة معنى لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وإن من الهدي النبوي الذي كان يتسم به حج النبي صلى الله عليه وسلم لزوم السكينة والبعد عن مواطن الزحام والهلكة وأن يرفق الإنسان بنفسه وأن يرفق بإخوانه المسلمين وقد روي في حديث وإن كان في إسناده مقال أن رجلًا من الصحابة وكان عظيم الجسم أراد أن يزاحم الحجاج ليقبِّل الحجر الأسود فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم رفقًا بالناس من حوله وكأن الرجل كان فيه حركة ربما آذت بعضًا من الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعلى العموم السنة النبوية لزوم السكينة وأن يكون الإنسان في حجه وفي أداء فرائض الحج والتزام شعائره ومعالمه سائرا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وصلوا وسلِّموا على سيدنا وحبيبنا وقُرة أعيننا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وفضلك يا ذا الفضل والجود والكرم اللهم اكتب العزه لدينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم عزه يفرح بها من احبك واحب كتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم عزه يسخط بها من ناو دينك وناو كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم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 اللهم من ارادنا أو اراد ديننا وامنا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل عاقبه السوء عليه يا قوي يا عزيز اللهم وفق امامنا وولي أمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد واسلك اللهم به سبيل الرشاد اللهم انا نسالك لحجاج بيتك الحرام أن تيسر لهم اتمام مناسكهم بيُسرٍ وسهولةٍ وأن تتقَبَّلَ منا ومنهم وأن تردهم إلى ديارهم سالمين غانمين وقد غُفِرَ لهم يا خير الحافظين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت اجعل اجتماعنا هذا مرحومًا وتفرقنا من بعده معصومًا ولا تجعل فينا ولا منا شقيًّا ولا محرومًا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين